أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أم أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ذونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جننم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض جونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرط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 ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزمرون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه فَأُولَئِكَ لُبَدِّرُ اللَّهُ سِيَأَتٍ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَن تَبَوَى مِنَ الصَّالِحَةِ فإن فَإِنَّهُ يَتُرُضُّ إلَى اللَّهِ مَكَابَةً وَالَّذِينَ لَا يَحْذَرُونَ الزُّورَ وَإِذَا زَرَوْنَ